والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالثاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زيننا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويحذفون مِن كل جانب دحورا ولهم عذاب وعصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فَسَتَسْقِيهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّا الَّذِينَ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيَّ يَسْتَسْخِرُونَ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 ودوهم الى اقراط قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا وما كان لنا عليكم من سلطان كنتم قوما طاهين فحق علينا قوم ربنا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 التَرْفَعِينَ كَأَنَّهُنَّ لَدَيْكُمْ مَثْنُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُنَّ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُنَّ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَيِّ كلام من المصدقين ايدا مثل وسم لا تران وعظاما الا اننا لمدينون قال هل انتم المطلعون فالطلع فراه في سوا الجحيم قالت الله إن كِتَ لَا تُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ نَحْمَدُ مَن تِينَا إِلَّا نَوْتَسَنَ الْأُولَى وَمَا نَحْمَدُ مُعَدَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ اذا ثل يامل للانامل اذا لك قر نزلا ام شجره الزقوم ان جعلنا فتنه للظالمين انها شجره فجور في اصل جهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم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 ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وترتنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئك كان آلهة دون الله فَشَاءَ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي شَقِيٌّ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاءُوا عَلَيْهِمْ ضَرَبًا فَأَقْبَلَ دَلُوهُ إِلَيْهِ فِي الصُّورِ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ قَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالَ ابْنُ لَهُ بُنْيَانًا فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُهُ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا ظني إني أرى في المنام أني ألبحك فانظر قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وسلوه للجبيل فَلَقَدْ تَرَيَا إِنَّ هَذَا لَجَزٌ ni mm -hmm.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 وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إليا فلمن المرسلين إذ قال لقومه ألا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 فدمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فَسَالَتْ مَا فكَلَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيم فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَبِثَ لَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيم وَأَلْقَيْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَا هُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَا اسْتَعَنَهُمْ إِلَّا قَوِيٌّ فَاسْتَفْسِهِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ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 أفلا تذكرون أن لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون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 يَدْعُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَهُ إِنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ وَلاَ أُقَادِسَ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَثَا حِينَ وَأَضْرِمْ فَسَوْفَ فَاجْعَلْ عِزَّ دِينِكَ يَسْعَجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَثَا حِينَ وَأَبْصِرْ فسوف